وَهُدُوءُ إِلَى الطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرف بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين دين من كل تجن عنق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها فكلوا منها َط ثمَُّ اليَقَضُوا تَفَتَهُم وَيوفُون لورَهُم وَلَطوَّك بِالبَثِ العسيقَ ذَلِكَ وَمَن عَظم خُرماتِ اللههِ فَهُو خَيرُ الَّهُ ع دَ